وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِي أَعْطُوبَ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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حُكْمًا صَبِيًّا وحنانًا من لدنا وزكاةً وكانت تقيًّا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عاصيًا وسلامٌ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًّا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 غلاما زكيا. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية ليسين ناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا فحملته فتبدلت به مكانه قصيا فاجاء اهل المخاض الى جذع نخله قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أوردت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم رسال صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من رسولا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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عياد ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 لا يقولون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن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 ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلمون له سميا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 ما لنا نزع عن نبي كل شيعة انهم اشد على الرحمناعتي ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها اصليا وان منكم الا وارذها ك لا ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما, خير مقاما وأحسن نديا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 مَا الْعَذَابُ وَإِنَّ السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى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 ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وَنَسُوقُ المجرمين إلى جهنم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 تغه لل الرشمان أي التخذ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 ما يسرناه بلسانك لتبشر بِهِ المتقين وتنذر به قوما لدى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا